سخَّادَ مَنْ دَسَّهَا كَذَبَ الثَّمُودُ بِقَوَّاهَا إِلَّا إن دَعَسَ أَشْتَوَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَهُ اللَّهُ وَشُقِيَهَا فَكَلَبُوهُ فَعَطَرُوهَا فَدَمَدَنَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فسواها